126. ويشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا 127. إن يدعون من دونه إلا إناثا 128. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنهم الله وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّـنَّ عَلَيْهِمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْ كُنَّا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا يعدهم ويمننهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فَيَأْتَمَنُ نِسَاءَ الَّتِي مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا وَماَا تَففعللُوا مِنْ خَيرِ فَإِن الله كَ بِهِ عليمَا وَإِن مرَأَةٌ خافَت مِ بَعْهَا نُشز أَْ إعْراَوى فَل جُاحَلَيْهِمَا أَ يُصْحَ بَنَهُ مَا صُحَا وَصُحُ خ وَحظِرَةِ الأافُسُ الشّح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 124. وإن الله كان غفورا رحيما 125. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما 126. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله